بين جل وعلا في هذه الآية أنه لولا فضله ورحمته ما زكى أحد من خلقه ولكنه بفضله ورحمته يزكي من يشاء تزكيته من خلقه ويفهم من الآية أنه لا يمكن احدا أن يزكي نفسه بحال من الأحوال وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء مبينا في غير هذا الموضع كقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء الآية وقوله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى والزكاة في هذه الآية هي الطهارة من أنجاس الشرك والمعاصي وقوله ولكن الله يزكي من يشاء اي يطهره من أدناس الكفر والمعاصي بتوفيقه وهدايته إلى الإيمان والتوبة النصوح والأعمال الصالحة وهذا الذي دلت عليه هذه الآيات المذكورة لا يعارضه قوله تعالى قد أفلح من زكاها ولا قوله قد أفلح من تزكى على القول بأن معنى تزكى تطهر من أدناس الكفر والمعاصي لا على أن المراد بها خصوص زكاة الفطر ووجه ذلك في قوله من زكاها أنه لا يزكيها إلا بتوفيق الله وهدايته إياه للعمل الصالح وقبوله منه وكذلك الأمر في قوله قد أفلح من تزكى كما لا يخفى والأظهر أن قوله ما زكى منكم من أحد الآية جواب لولا التي تليه خلافا لمن زعم أنه جواب لولا في قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف الرحيم وقد تكرر في الآيات التي قبل هذه الآية حذف جواب لولا لدلالة القرائن عليه قوله تعالى ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم نزلت هذه الآية الكريمة في أبي بكر رضي الله عنه ومسطح بن أثاثة ابن عباد ابن المطلب رضي الله عنه وكان مسطح المذكور من المهاجرين وهو فقير وكانت أمه ابنة خالة أبي بكر رضي الله عنه وكان أبو بكر ينفق عليه لفقره وقرابته وهجرته وكان ممن تكلم في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالإفك المذكور في قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآية وهو ما رموها به من أنها فجرت مع صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وقصة الإفك معروفة مشهورة ثابتة في عشر آيات من هذه السورة الكريمة وفي الأحاديث الصحاح فلما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها في الآيات المذكورة حلف ابو بكر الا ينفق على مصطح ولا ينفعه بنافعه بعدما رمى عائشه بالافك ظلما وافتراء فانزل الله في ذلك ولا ياتل اولي الفضل منكم والسعه اي يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله الآية وقوله ولا يأتل الفضل منكم والسعة أي لا يحلف فقوله يأتلي وزنه يفتعل من الاليه وهي اليمين تقول العرب الا يؤلي واتلى يأتلي اذا حلف ومنه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم اي يحلفون مضارع الا يؤلي اذا حلف ومنه قول امرئ القيس ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفه لم تحل لي اي حلفت حلفا وقول عاتكة بنت زيد العدوية ترثي زوجها عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهم فاليت لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي اغبرا والألية اليمين ومنه قول الآخر يمدح عمر بن عبد العزيز رحمه الله قليل يا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برتي أي لا يحلف أصحاب الفضل والسعة أي الغنى كأبي بكر رضي الله عنه أي يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله كمصطح بن أثاثة وقوله ان يؤتوا أي لا يحلفوا عن ان يؤتوا أو لا يحلفوا ألا يؤتوا وحذف حرف الجر قبل المصدر المنسبك من أن وأن وصيلتهما مطرد وكذلك حذف لا النافية قبل المضارع بعد القسم ولا يؤثر في ذلك هنا كون القسم منهيا عنه ومفعول يؤت الثاني محذوف أي أن يؤتوا أولي القربى النفقة والإحسان كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وقال بعض أهل العلم قوله ولا يأتلي أي لا يقصر أصحاب الفضل والسعة كأبي بكر في إيتاء أولي القربى كمصطح وعلى هذا فقوله يأتلي يفتعل من ألا يألو في الأمر إذا قصر فيه وابطا ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في مضرتكم ومنه بهذا المعنى قول الجعدي واشمط عريان يشد كتافه يلام على جهد القتال ومأتلا وقول الآخر وإنك نائني لنساء صدق فما آلا بني ولا أساء فقوله فما آلا بني يعني ما قصروا ولا أبطأوا والأول هو الأصح لأن حلف أبي بكر ألا ينفع مصطحا بنافعة ونزول الآية الكريمة في ذلك الحلف معروف وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي عن الحلف عن فعل البر من إيتاء أولي القربى والمساكين والمهاجرين جاء ايضا في غير هذا الموضوع كقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس أي لا تحلفوا بالله عن فعل الخير فإذا قيل لكم اتقوا وبروا وأصلحوا بين الناس قلتم حلفنا بالله لا نفعل ذلك فتجعلون الحلف بالله سببا للامتناع من فعل الخير على الأصح في تفسير الآية وقد قدمنا دلاله هاتين الآيتين على المعنى المذكور وذكرنا ما يوضحه من الأحاديث الصحيحة في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أيها المستمع الكريم نكتفي بما مضى في هذا اللقاء على أن سنكمل بقية تفسير الآية في لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته